في ربك الكريم الذي خلقك ما غرك في الكريم الذي خلقك ف مَا غَلَكَ فيِيرَب بِكَكَر الذي خلَ قَكَ فَسَ وَكَ Oh no. وكف النسوي كف الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شيئ الل بَ تُكَبونَ فيدد وَِ النعَ نكُم لَ ح فيويكيوم كاتِ بين وَمَا أَذْرِكَ مَا يَدِينِ اللهم ثم وما أذريك ما uh you yeah. know بسم الله الرحمن الرحيم و ma pòl oh, ole <laughs> com was sama Bum, bum, bum. bum. والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۖ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ تقوم في قلبي لا <تصفيق> الله اا لم ترو كيف in the hey. فَثَمُودَ الَّذِينَ جَاوَزُوا الصَّخْرَ فِي الوَادِي وَأَنْظِرُوا بي اكرم من الله <dı> la <bizimle> وتأكلون التراث أكلا لما وتحبطون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك والملك صفا صفا E mm -hmm. Uh -huh. Shabbat <laughs> shalom. وادخلي في عبادي وادخلي جنة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 إياك نعبد وإياك نستعين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد إياك <تصفيق> نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا لِلْمُتَّقِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم multimod <laughs> wrote Lord, 129. ربنا ولا من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمرته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا, أنت مولانا. الله العظيم الفاتحة